كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نبي وبشير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 114. <تكو> <تكو> <الذي> فضل <فضله> وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 115. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 116. <ألا> 114. يسنون صدورهم ليستخفوا منه 115. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 116. إنه عليم بذات الصدور